هَنَ أَزْوَاجُهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظِّمُهُ مَنْ كَانَ بَيْنَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاورا فلا جناح عليهما